أيها الموت، ستموت، بل قد مُتَحقاً بموت المسيح. إن الذين غلتهم حسب ظنك لم يموت أيها البائس، ولا تستطيع أن تقتلهم. إنهم في الراحة والرقاد ترتاح عظامهم، وتتحرر نفوسهم. يا رئيس الحياة. خلقتني للحياة وليس للموت خلقتني للحياة والحب علمتني ان الانتصار على الموت إنما يكون بالحب عندما قصرت أنت بالحب شوبة الموت جعلت لحياتي هدفا وطبعت الحب في قلبي زرعته في قلبي وطلبت مني أن أحبه كي أكتسب الخلود فاجعلني أرتوي قليلاً قليلاً من كأس حبك حتى يتعلم قلبي الصغير حياة أبدية ليس هناك خلود إلا أنت وأنت الحب والذي يعيش الحب هو مولود منك ومن يعيش فيك يعيش الخلود